أنا خائف عليك أيها المشاهد خايف عليك أختي في الله يا من تصلينا منذ عشرين أو أربعين سنة على خلاف صلاة رسول الله خايف عليكم إن في الأخرة ربنا يسألكم عن الصلاة وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة فتقولون يا رب لقد صلينا من أعمارنا أربعين سنة ثلاثين سنة قمنا الليل فعلنا وفعلنا فيقال لكم ارجعوا إنكم لم تصلوا وساعتها مشاهتان ارجع فصلي لأن الدنيا فاتت خايف يتألنا إنكم لم تصلوا من أجل ذلك كان هذا اللقاء غاية في الأهمية كذا روى الإمام أحمد في المسند والحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرق أسوأ الناس سرق الذي يسرق في صلاته أكبر حرامي الحرام في الصلاة أسوأ الناس سرق الذي يسرق في صلاته لا يتمه. ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها من أجل هذا الذي مر كان هذا اللقاء حتى نصلي بطريقة عملية سريعة وننبه على بعض الأشياء وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء موفقاً أسدداً خالصاً لوجهه الكريم إنه ولي ذلك ومولاه